يا يلم يلمع عنا خط بكتابك بترحيب لو صلبك ليك وجنا في الليل تسريب واسال عنا لهل مناق العلماء تنت تدريبة مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الظيبه ينبل الانسان يتنا وحكم بحكا من مصيبة لتحس بالحيف ثامنا النصف ناخذ ونعطيبة سوي ميل وبلغه عنا بسلام وألف ترحيب ريضي الطالش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالتجاف الليل تسريب ريضي الطالش يلم عنا خط بكتابك Lukter røb, lu særlig, lilk af i lillet بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلب مخافنه دون ناس خايف تعيب قول له الليلة علم عالم بالجاهر والغيب يعلم بحالك ولكنه يختبر عبده بالمصيب ريض يطفى بش يلم خط بكتابك بترحيب لو سرى بك ليلك Bid de gør, fjell i lille, tæs Rigt, jeg drømme, en gange Fyde du med kæft, kjær, ما i lille Løs og ræb, انتهيت kjær Bid de i من ما يعرف الياس والريب زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيب طار شيء تقول يتقولن على العهد والوعد نوفي ريض يطار الشلم خطب كتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالتجاف الليل تسريب ريض يطار يلم عنا خط بكتابك بترحيب لسراب ليلك وجنّا بالدجاج في الليل تسريب شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.